وَالسُّفَهَاءَ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا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 تَق الله وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا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 ولكم نصف ما ترك ازواجكم الا لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصين بها او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 من بعد وصيتي يصاب بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.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 وما يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل هنا را يدخل هنا را خالدا فيها وله عذاب مهين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 إَّ مَ التَّوبَتُ علىى اللهَّهِ لَِّذينَ يَععمللونَ السّ أَبِجَهلَتِ ثمَُّ يتُبونَ مِنْ قَرب ثمَُّ يَتُبونَ مِنْ قَربِ فَأُولائِكَ يَتُوبُ اللهَّهُ عَلَيهِم.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 حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وتبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وامّهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عند رضى منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 İnna Allah لَا yuhb bu كَانَ kana muhtala, fakura. Al-lazin yebxalun ve yemurun nas bil buxlu ve yektumun ma ataum Allahu min والذين يفقرون أموالهم رأى الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وَمَن يَكُن الشيطانُ لَهُ قَرِينًا فَسَأَقْرِينَ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مِثْقَالَ ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتصلوا وإن كنت أمتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا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 يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان ظلم سوجوها فنردها فنردها على ادبارها او نلعنهم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 أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَن اللَّه فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرَ أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرَ أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 ان الله يأمركم أَنْ تؤدوا الامانات الى أَهْلِهَا واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله مما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا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 وَإِلَى الرَّزُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله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 ولا هديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطع اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن لا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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا.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 فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنَ قَوْمُهُمْ قُل لَّنَا يُرَدُّ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا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 فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا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 فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أو كنت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 يَستَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَستَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 ومن يفعل ذلك بتغرض مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وسأت مصيره إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر مال دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ضَلَالاً بَعيداً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 ولا يضلن انهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام خلق الله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 اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار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 مَن يَعْمَل سُوءًا يُجْزَب به وَلَا يَجِد لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَن يَعْمَل مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ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 وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَ بِالْقِسْطِ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 اتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلو أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل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 إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زدادوا كفرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلًا بشّر المنافقين بأن لهم عذابا أليمًا الذين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 أ تريدون أن تجعلوا لله عليكم سل قادم مبينا فِي المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق بغير حق وقولهم قلوبنا غُلَف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 حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إِلَّا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق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 ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمه ألقاه إلى مريم وروح منه فأمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة نيته خير لكم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 ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم, فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم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 كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأثين